توتا توتا الكاتبة عبير الطاهر في البستان رأت سارة شجرة أوراقها صفراء والنمل يزحف على أغصانها فجأة سمحت سارة صوتا خافتا يقول أريد أن أريد ماء ركضت سارة وأحترت الخرطوم وسقت الشجرة بالماء البارد ثم ابتسمت وهمست. الآن أنتي شجرتي. أكره بالصفحة. عند المساء سمعت أباها يقول غدا ساقطع تلك الشجرة الضعيفة لا فائدة منها ساقطعها. قالت سارة بفزع لا أرجوك يا بابا. اكلب الصفحة اخذت سارة تعتني كل يوم بالشجرة الضعيفة تسقيها تبعد النملة والحشرات عنها تلعب تحتها تقرأ لها قصصا ثم تخفو وتحلم اكلب الصفحة بدأت الشجرة تكبر وتكبر تنمو وتنمو الى ان اصبحت أكبر شجرة في العالم اقلب الصفحة في يوم سقطت حبة سوداء كبيرة فصاحت سارة بفرح توت توت لم أرى مثل حبة التوت هذه من قبل ومنذ ذلك اليوم أخذت شجرة التوت العملاقة تعطي وتعطي تعطي وتعطي, وتعطي دون توقف ثمار التوت اكل الصفحة توت صغير توت كبير توت بنفس الشيء توت بطعم الملبس وتوت بطعم الشوكولاته وتوت بطعم المانجا توت بطعم العنب توت بطعم البطيخ وتوت بطعم البرتقال اكل الصفحة ظلت شجرة التوت تعطي وتعطي حتى كادت توتو أن يغمر جميع بيوت الحي اقلب الصفحة أصاب الرعب سكان القرية فقرروا أن يجتمعوا لإيجاد حلا لهذه المشكلة اقلب الصفحة صاح مقربج بائع الأثاث لنقطعها ونصنع من خشبها أجمل الكراسي والطاولات اقلب الصفحة صحة مرأة عجوز لا لا تقطع شجرة الدود فأنا حين أتعب أجلس في ظلها يأستريح لا لا صرخت فتاة بغضب إذا قطعناها سيختفي اللون الأخضر الجميل في قريتنا اقلب الصفحة قال فتى صغير بصوت ضعيف نعم وستهرب الطيور من سمائنا سترحل كل العصافير ارتفع صوت مكربش غاضبا كفا كفا لا تكونوا أغبياء سنبني من أخشاب هذه الشجرة جسورا وبيوتا وبروجا تصل إلى أعالي السماء ونصبح بعدها من أغنى الأغنياء اكلم الصفحة بهدوء رد طبيب البلدة احذروا فهذه الشجرة العملاقة تنظف الهواء وتجدده إذا قطعناها سنصاب بالأمراض اتلب الصفحة رد الرئيس البلدية بصوت حزين. حقا هذه الشجرة جلبت لنا الفرح والخير ولكن نحن تركناها على هذه الحال ستهدم بيوتنا يا للأسف يجب قطعها هنا صاح الجميع نعم يجب قطعها يجب قطعها أقلب الصحة. عند المساء عانقت سارة شجرة التوت وأخذت تبكي وتقول لن أدعهم يقطعونك. فأنت شجرتي أنت شجرتي فجأة هبت نسمة هزت أوراق شجرة التوت ومن بين الأوراق سمحت سارة صوتا رقيقا يهمس مرددا نهر من التوت نهر من التوت نهر من التوت فكرة يا لها من فكرة رائعة اكلم السطحة مسحت سارة دموعها وركضت الى بيت رئيس البادية وحين رهاها سألها بتهجب سارة ما بكي وبابتسامة واسعة على وجهها اجابت سارة اعتقد انني وجدت الحال تلبس سطحا وهكذا أصبح لدى أهل القرية معصاة كبيرة كبيرة جدا تعصر التوت ويجري فيها نهر من التوت العجيب يصنع منه أهل القرية ألذ وأطيبة حلوى. لم يدق أحد مثلها من قبل ما أطيبة انتهت القصة